ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين من أحدث شيئا في دين الله فهو مبتدع وضال عن الطريق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والأمر هو الدين فمن أحدث في دين الله بزيادة عمل أو إضافته إلى أصل أو ابتدع بدعة في دين الله عز وجل يريد من نفسه ومن العباد أن يلتزم بها فهو مبتدع ضال لا يجوز أن يوافق على بدأته ولا يتابعه ولخطر البدعة جاء هذا التأذير النبوي وإياكم محدثات الأمور معللا بعلته وهي قوله فإن كل محدثة بدعة كلما أحدث الناس في دين الله فهم مبتدعون بذلك الأحداث وكل بدعة ضلالة السنة هدى والالتزام بها هداية والوقوع في البدع ضلالة والضلالة تجر إلى النار كما في الرواية التي عند الإمام النسائي وكل بدعة ضلالة قال وكل ضلالة في النار أي صاحبها في النار ومئس القرار فالبدأ خطر وشؤم على أصحابها وعلى أتباعهم والمقلدين لهم فمن أسس المحدثات والبدأ حمل وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيام وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هال، أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها بيضاء نقياً لا عيب فيها ولا خلل ولا قصور ولا التباس بل هي واضحة كالشمس في رائعة السماء صحوا لا سحاب دونها ولكن من طلب ذلك وجده. ومن أعرض عنه خفي عليه وبعد عنه لأنه لم يأتي بالسبب فحذر من الزيق عنها وأهل البدأ جائغون عن السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجام ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا ومضى معجدة للنبي صلى الله عليه وسلم والاختلافات تكثر وتزداد بتعاقب الأعوام وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله نعم كلام الله خير ما نطق به اللسان وخير الذكر لأنه كلام الله وكفى مع ما فيه من ذكر الأحكام التي تحتاج إلى معرفتها الأمة وذكر الفرائض المتعددة والتوجيهات من الله عز وجل والردود على المشركين والمنافقين والملحدين والمجرمين والمفسدين والإشادة في أعمال الصالحين والترغيب فيها وذكر الجنة والنار وبيان ما غاب عن الناس علمه ومشاهدته مما جرى للأمم السابقة ولرسلهم ومما أخبر الله بأنه سيكون في الحياة البردخية وفي الحياة الأخروية مما قصه الله عز وجل علينا في القرآن الكريم الذي يحتاج إلى جلسات متعددة متواصدة لما له من الأثر في قلوب المؤمنين لأن المؤمن إذا ذكر بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وذكر بالعمل الذي يكون سببا في تبوء منازلها شمر عن سائد الجد وبدل يهده لأنه يعلم لأن حياة الدنيا حياة مفارقة لها بداية ولها نهاية بل وقصيرة جدا وانتقل إلى حياة الجزاء على العمل وأولها وأول منازل آخر القبر فهو مسؤول فيه ومرتهن بعمله وحياته برزخية إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم بحسب العمل الذي أسلفوا في هذه الدار كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية فإذا جاءت الآخرة قام الحساب والجزاء على الأعمال وحصلت الأهوال والكروب والشدائد التي أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم. من بعث الخلائف خفاة العراث وأبصارهم شاخصة إلى السماء ونصب الموازين لأعمالهم ولهم ومد الجسر على مثن جهنم ليعبروه بحسب أعمالهم والحوض والميزان والجنة والنار إذا ذكر المسلمون بذلك استعدوا بشيء من الأعمال التي تقربهم إلى الله وتنديهم من عداده فلا شك أن القرآن أفضل الكلام أحسن, أحسن الكلام كتاب الله لذا إذا تلوته فلك بكل حرف أشر حسنا كم طروف القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم كل حرف بحسنة والحسنة بعشر إلى سبع مئة وضعف فإذا تلوت آيات اشتملت على جمل والجمل على حروف كل حرف لك به حسنة والحسنة بعشر إذن أعطاك الله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم ما لا تستطيع حصره وعده ولكن الله هو الذي يحصي ويجازيك وتأتي عليه يوم القيامة حسنات أمثال الجبال رحمة من الله أجد وجد الله فإذا كنت تختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين أو بحسب قدرتك فإنك تكسب من الأجور ما لا يقدره إلا الله تبارك وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة وواطفة وواسع الفضل والإحسان فينبغي لطلبة العلم خصوصا العناية بالقرآن لأنه أصدق الحديث وخير الكلام وأيضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو حاغ الله إليه وعمل به ودع الناس إلى الأمل به ورقبه ورهبه هو خير هدية فمن ابتغى الهدى من غير القرآن ومن غير السنة أظله الله وأبعده الله عز وجل عن موطن الخير فمصدر الخير كتاب الله وشنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون والإجماع لا يخرج عن الكتاب والثنة أبدا وختم الحديث بقوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ظلامة شر الأمور محدثاتها والمحدثات ما خالفت الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم باسم الدين كما أحدث أهل البدع على اختلاف أصنافه من رافضة ومعتجلة ومرجئة وجمية وشاعرة وفلولية وإتحادية وجبرية وقدارية وصوفية ونحل وملل كل ما خالف من النحل والملل والتدين كل ما خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من البدع ومن الضلالات التي لا يجوز لأحد أن يقربها أو يعمل بها أو يدعو إليها لأنها شر الأمور وكل بدعة ضلالة والضلالة غير الهداية فالهداية في الكتاب والسنة والضلالة فيما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس إن زخرفوه بالأقوال وصلى الله على نبينا هذا سايلن عبر الشبكة من هولندا يقول هل النهي عن اللبس الأحمر والأصفر خاص بالرجال أم هو عام للرجال والنساء وهل النهي, النهي للتحريم أو للجراهة الذي يظهر أنه هو خاص بالرجال والنهي للتحريم. وهذا السائل من المملكة عبر الشركة يقول يا شيخ اني حبك في الله ما رأيت في من يحافظ على اذكار الصباح والمساء حتى انه اذا لم يأتي بها يخاف ان يصيبه شيء فهل هذا مناف للتوكل يأتي بالاذكار وهو متوكل على الله لانها من الاشباب والاخذ بالاسباب مع التوكل على الله هذا هو التوحيد أما الاخذ بالاسباب بدون توكل على الله فلا يجوز او توكل على الله بدون اخذ بالاسباب كذلك لا يجوز فلا بد من الاخذ بالاسباب والتوكل على الله ثم ان سي شيئا من ذلك فعليه ان يتوكل على الله ويأتي به في الوقت الذي يتذكره وهذا سائل من سرقفور عبر الشبكة يقول ما حكم بها مجموعة من الأخوات بدون محرم إلى المحاضرات وما هي المسافة التي يجب أن تصحب فيها المحرم؟ المسافة التي اشترط فيها فيها المحرم للمرأة مسافة القصر، السفر أو خوف الاعتداء عليها. ولو كان دون مسافة قصر وخاف عليها من ال... خاف عليها الاعتداء من أهل الإجرام والفساد فإنه لا بد أن يصحبها محرم وإلا فلتجلس فلتل... في بيتها ويؤتى إليها بشريط المحاضرة لتسمع وهي في بيتها أما إذا كان الحال مأمون ولا ضرر على المرأة وذهبت متغطية بالغطاء الشرعي إلى المسجد الذي تلقى فيه المحاضرة بدون محرم فلا حرج عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إيماء الله مساجد الله هذا سائل من فرنسا يقول أذنبت ذنبا ثم ثم تبت إلى الله منه ودعوت الله أن يعاقبني إذا عدت إليه ثم أذنبت مرة أخرى نفس الذنب فماذا أفعل الآن؟ أولا الواجب الحذر من الوقوع في الذنوب فالمعاصي يجر بعضها بعضا لأن الغرور يتابعها ثانيا إذا أذنبت ذنبا فيما بينك وبين الله عز وجل فتوب إلى الله أقلع عنه وعجم على عدم العود إليه وإذا كان بينك وبين الخلق فتحلل من الاعتداء على الخلق في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى فإن عدت إلى ذلك الذنب أو إلى غيره فعليك أن تجدد التوبة وعندما تتوب تكون عازما على الترك وعدم العود والندم ثلاثة, ثلاثة شروط أن تعزم على الترك وأن تندم على ما فعلت وأن تفارك الذنب فورا والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وإن عدت مرة بعد مرة أصدق مع الله في التوبة ولا تيأس من رحمة الله عز وجل ومغفرته وأما دعاؤك على نفسك إن عدت فهذا غير مشروع لأن الإنسان ضعيف وخطا ولكن الواجب الحذر من الذنب فإذا وقع فيه بادر إلى التوبة بشروطها و هذا من فرنسا يقول أنا مقيم في فرنسا وأنه الهجر، فهل يجوز أن أجعل زوجتي تتناول حبوب منع الحمل حتى لا تنجب حتى لا تنجب لي أبناء يعيشون في بلاد الكفر؟ إلى أن ييسر الله لنا الهجر من هذه البلاد. هذه طريقة, طريقة غير سليمة. طريقة غير سليمة. لا مبرر هنا للتسبب في منع الإنجاب بل دعها بطبيعتها وحاول أن تهاجر في الوقت الذي تستطيع فيه الهجرة فلا تؤخر ومن لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر من لم يستطع لموانع منعته فلا إثم عليه عليه أن يلتزم بدينه وإقامة الشعائر التعبدية حتى يجعل الله له فرجمه وخرجه هذا سالم الإمارات يقول كيف حدد أهل العلم أن الخلفاء الراشدين أربعة وهل عمر بن عبد العزيز يعتبر خليفة قال العلماء رحمه الله لما اشتهر عمر بن عبد العزيز بالعدل والزهد والورع وإحياء السنن وإماتة البدع قالوا هو خامس الخلفاء يعني لأنه سار بسيرته هكذا أطلق عليه وإلا فالخلفاء أربعة في الفضل والترتيب وهذا سيئا أيضا من الإمارات يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشمية العاطس؟ ورد السلام أثناء الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقلي عليه في نفسه بدون جهر ولا يشمت العاطس لأنه مأمور بالاجتماع والإنصاد ومنهي عن الكلام ولا يرد السلام وإنما يلاجم الاجتماع والإنصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أي تكلم هذا سائل من إيرلندا يقول هل يجوز أن أعطي, أخ... أن أعطي أخي للزكاة مالي ما العلم أن أخي فقير لا يستطيع العمل ما دام أخوك فقير فأعطيه من زكاة مالك ما لم تكن نفقته واجب عليك كأن يكون عنده أبناء ينفقون عليه أو أب فإذا كانت نفقته واجبة عليك فلا تعطيه الزكاة وإنما أنفق عليه من مالك وإن كانت نفقته ليس واجب عليه فأحسن إليه بالزكاة فإنها تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة صدق عليه وصلة لأنه من الأقارب ومن الأرخاء وهذا سام الإمارات يقول نرى بعض الوحاض يستخدمون طرف وعضية تحرك العاطفة مما أدى إلى اهتداء بعض الناس على أيديهم بفضل الله فهل هذا الأسلوب حسن مع العلم أنهم قليلا ما يذكرون الآيات ولا حديث ولعل في بعض المواعظ لا يذكرون الآيات ولا حديث وكثرة الشعر فيها أفتون مأجورين المواعظ التي توجل منها القلوب تظرف منها العيون ويتنبه منها الغافل ما جاء فيها كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يصدرون النصوص الكتاب والسنة أما مجرد كلام لا يستند فيه صاحبه إلى أدلة الكتاب والسنة فهذا لا ينفع ولا يفيد شيخ مارح السماع لهذه الأشرة ينظر في كلامه هذا هل هو متفق مع نصوص الكتاب والسنة ومأخوذ منها فهو مقبول ونافع إن شاء الله أما إذا لم يكن مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ولا متفق معها وإنما هي حكايات وقصص وما شاكل ذلك ليس لها أصل فلا يغتر بها أحد نعم السؤال الأخير للفرنسا يقول هل يجب على المرأة أن تصلي بالجوارب؟, بالجوارب؟ في إيش؟ بالجوارب؟ هل يجب الجورة بشيخ؟ الزورق؟ الجورة جوارب المرأة؟ الجورة الجورة بيعني نعم يجوز للمرأة أن تصلي في الجورة وأن تمسح أيضاً يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وللرجل كذلك أن يصلي في الجورة. لأنه مثل القفل بشرق أن يكون ساترا مفروض وأن يكون طاهراً لا حرث وصلى الله على النبي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مصنف علينا وعليه رحمة الله وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث من جوامع الكلم الذي قل لفظه وأعظم معناه، وهو دليل على الترغيب في لزوم السنة والتحذير من مخالفتها. لما جاء فيه من الوعد الكريم أن من اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل جنة حيث قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وكل من أدوات العموم فكل مطيع يدخل الجنة ثم فسّر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بالجملة التي بعدها فالجملة الأولى مفسرة والجملة الثانية مفسرة الجملة الأولى كل أمة يدخلون الجنة إلا من أباء والمفسرة قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وهو جواب على سؤال قيل ومن يأبا يا رسول الله قال من أطاعني أي اتجمب شنّتي واحتدى بهدي في الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة دخل الجنة ومن عصاني أي لم يلتزم بهدي ولم يتابع سنتي فقد أبى أي أبى من سلوك الطريق التي توصل إلى رضا الله وجنته فهو حديث عظيم من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رخط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا وإن نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا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 السؤال عن أبواب الخير مفروغية السؤال عن أبواب الخير ليعمل بها المكلف ثانيا أن ملازمة السنة والأخذ بها. والاعتصام بها هو الواجب على الناس وثالثا النهي عن الغلو وإرهاق النفس بما لم يشرع من العبادات لأن الإنسان إذا أرهب نفسه بصوم التطوع الزائد عن قدرة الإنسان أو صلاة الليل أو الحرمان من متطلبات النفوس المباحة إذا ألزم نفسه بذلك خالف شننا الرسل والأمبياء ووقع في الغلو ورابعا أن وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خطأ بل يصحح الخطأ ويوجه إلى الصواب ويحذر من الخطأ ورابعا أن الاعتدام في العبادات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيعطي النفس حقها ويعطي العين حقها ويعطي الأهل حقه ويعطي كل ذي حق حقه مع القيام بعبادة الله تبارك وتعالى لذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القائلين الذين قال بعضهم أنا أصوم النهار ولا أخطر قال الآخر اعتجل النساء فلا أتزوج وقال الآخر أنا أصلي الليل أبدا يعني فلم ينم أنكر عليهم ذلك لأن في هذا غلو وإجحاب بحق ذوي الحقوق فنهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة سهلة ميسرة والأخذ بها هو الطريق الصحيح وخامسا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة واعتصاما بما أنزل الله أز وجل عليه وأنه أخشى الخلق لله تبارك وتعالى وأنه أتقاهم وشادسا لا يجوز التجاوز والغلو حتى يخالف العبد سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيحرم ثواب الالتزام بالطريق الصحيح والهدي النبوي لما في خاتمة الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أي ليس على طريقتي نعم <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بدأ الإسلام غريبا وسيعود وسيعود غريبا كما بدأ فقوبى للغرباء رواه مسلم لا شك أن الإسلام بدأ غريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالدعوة إلى الإسلام وهو واحد بمفرده ليس معه معين من البشر فبدأ يدعو إلى الإسلام وتلك هي غربة الإسلام كونه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده يدعو إلى الإسلام والدنيا كلها على جهل وظلال بلاد العرب والعجم فهذا هذه غرفة الإسلام في بدايته، وأخذ الإسلام ينمو بالدخول فيه، حيث دخل فيه أفراد، واستمر الدخول في الإسلام حتى أتى عام الفتح. الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكتا وكانت دار كفر بعد أن كثر سواد المسلمين من المهاجرين والأنصار وفتح الله على أيديهم وجاهدوا أعداء الله وكسروا شوكة المشركين جاء الفتح الأعظم فتح مكة في سنة 8 بناء على ما تم من صلح الفديبية وأنزل الله في ذلك قرآنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآيات فبدأ الإسلام قريبا ثم انتفت تلك الغربة بدخول الناس فيه أفواجا حتى شمل جل المعمورة من بلاد العرب والعجب وتلك غربته، وكما بدأ غريبا فإنه سيعود غريبا كما بدأ يعني سيكثر الشر ويفشل الجهل ويقل العلم فتعود غربة الإسلام ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بثواب بين ثواب الغرباء في قوله فطوبى للغرباء سواء في الزمن الأول أو في الزمن الأخير طوبى لهم وحسن مآب لهم وجاء في الآثار تفسير الغرباء بتفسيرات منها أنهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وورد بأنهم النزاع من القبائل أفراد من القبائل قلة، وعلى العموم فالغرباء هم الذين يتمسكون بدين الإسلام ويعتصمون به. في كل زمان ومكان لا سيما في آخر الزمان من تمسك بالدين الحق والمنهج الحق فهو غريب في زمنه غريب في مجتمعه غريب في أسرته فاستحق فضلا من الله ورحمة هذا الثناء طوبى له أي له الجنة وما فيها من النعيم المقيم. وعن عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به رواه البغوى في شرح السنة وصححه النورين. في كل حال الحديث في شنديه كلام لكن الذي يظهر بأنه من قسم المقبول لصحة معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أي يهوى ويحب وتميل نفسه وتطمئن بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فمن, هو... فمن كان هواه ذلك فهو من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم ومن كان هواه غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المذموم ومن ذم الله تبارك وتعالى متبعي الهواء كما قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال عز وجل في وصيته لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فالهوى عدو للإنسان كما قال بعض السلف إن أعداء الإنسان ثلاثة الهوى والنف الامارة بالسوء والشيطان. بالاضافة الى اعداء. بالاضافة الى اعداء متعددين. الكفار. الكفار والمنافقون. وأهل البدع وأهل الفساد في الأرض. كلهم اعداء يحاربهم المؤمن. وكذلك هذه الأعداء الثلاثة: النفس، الإمارة بالسوء، والهوى، والشيطان. فالمقصود أن الهوى منه الممدُوخ المثاب فاعل ومنه المذموم المعاقب فاعل. فالهوى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تعلما وعملا ودعوة هذا هو الممدوح وفاعله مثاب والهوى المذموم هو الاستجابة لدعوة الشيطان والنفس الأمار بالسوء والهوى وعلى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حدوا النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه على لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وهذا الدليل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر فيه عما سيأتي في مستقبل الزمان لا يأتين حيث قال لا يأتين على أمتي أي أمك محمد صلى الله عليه وسلم ما أتا على بني إسرائيل والذي أتى على بني إسرائيل التفرق والاختلاف وتحريف الكتب المنزلة والاعتداء على الرسل بالقتل وبالإذاء الشد الإذاء فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يعمل كما عمل بني إسرائيل في جمانيهم. وبنوا إسرائيل منهم من استجاب لدعوة الرسل وهم قليل ومنهم من رد دعوة المرسلين وآذاهم بل وقتلوهم كما أخبر الله عز وجل عنهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على فساد وأن هذه الأمة سيكون منها من يسلك مسلك أولئك الأشرار من بني إسرائيل حتى لو أن أحدا من من بني إسرائيل أتى أمه على لكان من هذه الأمة من يصنع كما صنع وهذا كما أسلفت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن المستقبل وقوله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل افترجت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه التربي فيه بيان أن بني إسرائيل افترقوا واختلفوا في دين الله تبارك وتعالى وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة الناجية واحدة أهل ملة واحدة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم واثنتان وسبعون ملة كلها أهلها في النار منهم من يكون خالدا مخلدا فيها وهم الذين أخرجتهم بدعهم وأهواؤهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام ومنهم من يكون في دائرة الإسلام فيعذبهم الله عز وجل إن شاء بكذر جرائمهم ومآل المسلمين مآلهم الجنة بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين والمقصود من الإراد الحديث وجوب الالتزام بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا في أهده وآخر الله ولمسلمين ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من دعا إلى غدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا هذا الحديث في ذبيان مشألتين مهمتين المسألة الأولى فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدعوة الخير إلى فعل الخير والالتزام بالطاعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على ذلك من الثواب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان له من الأجر مثل أجر من تبع والمسألة الثانية التحذير من الدعوة إلى ضلاله التحذير من الدعوة إلى البدع المضلة والأهواء والفساد في الأرض فإن من فعل ذلك تشبب في هلاك نفسه وهلاك غيره لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيده الشديد بقوله ومن دعا إلى ضلالة والضلال غير الهداية كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كثر عددهم أو قل عددهم ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آملوا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الجنوبية يقول ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ لا يقر على الخطأ لا يقر على الخطأ نعم فكيف يتعامل مع أهل المعاصي والبدع المسرون عليها كيف نتعامل يتعامل فكيف يتعامل مع أهل المعاصي والبدع المسرون عليها تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق والالتزام بالطاعة ونبذ المعاصي ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار فتعامله بيان الأخطاء والتحذير منها والنهي عن الشر والفساد في حدود الشر ثارة بالبرهان وثارة بالجهاد في سبيل الله وثارة بالمواعظ والتذكير والتحذير كما قال الله عز وجل بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل كل من دعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ بل يبينه ما دام يستطيع أن يبين الخطأ. كيف نقوله وكيف تعامل معه المعاصي والبدع؟ هل كانت هناك بدعة يا شيخ عبد النبي؟ على كل حال في أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان النفاق. كان النفاق وهو شر الأعمال وأصحابه شر الخليطة كان له تعامل معهم الكف عن قتلهم وكتالهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى وجاء القرآن يحذر منهم ويبين فضائحهم وأهل المعاصي المجاهرين بها كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهم الحدود إذا كانت من إذا كانت المعاصي من ذوات الحدود ويزجر بحسب ما آتاه الله عز وجل ويقيم عليهم حتى إن بعض العصاد قد يأتي إليه يريد منه أن يعزره أو يقيم عليه حدا فيأمره أن يستطر بشتر الله فكان له أحوال متعددة ومختلفة لأنه لا يقول إلا بوحي من الله تبارك وتعالى وأما البدع فهي نجمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة الخوارج حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الخويصرة الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكشم الغنيمة اعدل يا محمد وقال إن هذه قشمة ما أريد بها وجه الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن يعدل إذا لم يعدل ثم قام بعض الصحابة وقال دعني أضرب عنقه قال لا فإنه يخرج من ضئض هذا قوم تحترون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم حذر منهم بعد ذلك فكان ووقع وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عبر تاريخ الزمان من فعل الخوارج ومنهم هؤلاء الخوارج في هذا العصر الذين حشدوا من الأسلحة الفتاكة وجندوا ضعفاء الإيمان بل من قل إيمانهم ونبذوه وأطاع الشيطان فخرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الصلاة والصيام ودولة الإسلام فهم من الخوارج نعم. قال سائل الإمارات يقول وفقكم الله يا شيخ وحببكم شخص يريد الزواج من بنت سلفية لكن والديه يقولان إنها ليست من أهلنا وغريبة ويريدان تزويجهم لفتاة عامية فماذا يفعل يعصيهما ام ماذا وما هي نصيحتكم له ولوالديه النصيحة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها فاضحر بذات الدين فربت يداه فما دامت هذه المخطوبة على استقامة على منهج السلف الذي يعتبر أهله غربا من الرجال والنساء في هذا الزمان فالذي ينبغي للوالدين أن يساعدا هذا الابن الشاب حتى يتحقق له غرضه ورغبته فلا بد من البيان لهما وترك التعصب للقبيلة فإن أصراء فينظر في المرأة التي يرغبها الأب والأم لابنهما هل هي من أهل الاستقامة والصلاح فليطيع والدين لأنه لا خالف الوالدين ولا خالف الشارع وإن كانت من أهل الضياع والانحراف والجهل فلا يطيع الوالدين وإنما يستعين بالله ثم بالأخيار حتى يرضى أبوه أمه فيتزوج المرأة التي تصلح له ويصلح لها نعم هذا سأل أخير من فرنسة يقول رجل يريد يتزوج بامرأة لها طفلة عمرها سبع سنوات وهو يعيش معه أخوه الصغير عمره 12 سنة يقول هل يجوز أن يترك هذا الطفل الذي عمره 12 سنة مع الطفلة في البيت بمفرده؟ أي هل هو من خلو أم لا وهل يجوز لأخي أن يتزوج بابنة زوجته ودرساكم الله خيرا إذا بلغ الغلام المراهقة سن المراهقة فلا يخلو بامرأة كذلك بلغت سن المراهقة وإن كان ما جرى عليهما قلم التكليف، لكن من باب الحفظ ودرء الشر قبل أن يقع، لابد من عمل يحول بين الخلوة، فيكون الولد على حدة وكذلك البنت على حدة مستقرة. وأما حكم الزواج فلا حرج أن يتزوج بها هذا الهم أو أخو أو أخو زوج أمها لا حرج هي أجنبية نعم ما هو الضابط للمخالق للسنة ومتى يطلق عليه أنه حزبي الضابط المخالف للسنة هو من ترك السنة وأخذ بأقوال أهل البدع والضلال ترك السنة وأخذ بأقوال أهل البدع والضلال هذا يعتبر مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الأسئلة؟ انتهت تكمل تكن السؤال شيخ متى يطلق علي أن نوحز ما تُرِكَ عليه أنه حزبي إذا ترك السنة وانضم إلى ركب الحزبيين الذين لهم مناهج تخالف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في قليل أو كثير فإنه صار من جملتهم وحتى من يدافع عنهم ومن يؤويهم ويعتذر لهم فهو منهم والمرء مع من أحب يوم القيامة من أحب أهل السنة يحشر مع أهل السنة ومن أحب أهل البدع وباغره وما شاهم وباحكهم وجالسهم فهو معهم ومنهم فالحذر الحذر من ذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه قال رحمه الله تعالى ولبو عن ابن مسعود الأنصار رضي الله تعالى عنه قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول في حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وهذا الحديث دل على ذلك المعنى حيث قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فيتناول هذا كل عمل من أعمال الخير يدل عليه المسلم قيره بنية خالصة من دعا الناس لعمل الخير ومن نصح المسلمين ومن علمهم القرآن والفقه الإسلامي ومن أشار عليهم بالرأي الطيب كل ذلك من الدلالة على الخير فله من الأجر مثل أجر فاعل ذلك الخير لا ينقص من أجر فاعله شيئا نعم وعن عمر بن عوض رضي الله تعالى عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثى من الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه وهذا لفظه قوله صلى الله عليه وسلم من أحيى سنة من سنة قد أميتك فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا أي أن من أحيى السنن سعى في إحيائها ليعمل بها هو ويعمل بهم بها الناس كسب هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد تموت السنة وتترك في زمن من الأجمام وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ ولم يأتي ما يبطل حكمها ثم يكيض الله لها من عباده من يحيي تلك السنة ويدعو الناس إلى العمل بها فيكسب هذا الأجر الوفير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له من الأجر مثل أجر من أمل بها من الناس إلى يوم القيامة ما دام يوجد من يعمل بتلك السنة التي أميتت فأحياها مسلم من المسلمين أو مسلمة من المسلمات والذي يظهر أن من ذلك سنة التراويح فسنة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه أول ليلة والليلة الثانية وفي الليلة الثالثة كثروا حتى امتلأ المسجد وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه فلما سألوه قال قد علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه فتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض لأن الوحي ينزل فلما جاء عمر رضي الله عنه فخرج في خلافته ليلة والناس يصلون في رمضان التراويح أو جاعا جماعات جماعات الاثنين والثلاثة وأكثر فقال أرى لو جمعتهم على غارئ واحد فجمعهم على طارئ واحد فكان يصلي بهم جميعا قبي بن كعب فخرج من الليلة الثانية فقال نعمة البدعة والمراد بالبدعة البدعة اللغوية وإلا فهي سن أحياها شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر ليلة كاملة يعني أجر فيامي في ليلة كاملة اتفق القول والفعل على أنها سنة إلا أنها توقف الناس عنها جماعة حتى أتى, أتى وقت عمر رضي الله عنه فأحيا هذه السنة وأمل بها الناس في أقطار البلدان الإسلامية بل وفي كل مكان فيه مسلمون فإنهم يقيمون هذه الشعيرة فلا تتراوية فله أجرها وأجر من عمل بها والأكس بالأكس من ابتدع بدأة في دين الله عز وجل تتعلق بالاعتقاد أو بالمنهج العملي فإن عليه وجرها ووجر من عمل بها ومن ابتدع بدأة لا يرضاها الله ورسوله الله عز وجل لا يرضى البدع في الدين لأنه أكمل لنا الدين كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فلا يرضى شيئا من البدع في دين الله أبدا لأن من ابتدع فمن لازم بدعته اتهام الدين بالنقص واتهام الرسول بعدم التبليغ وهذه من الذنوب العظام التي تلزم من إحداث البدع في دين الله. ما هي الله ورسوله؟ كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. كل بدعة معناه كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله. فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لأنه ابتدع في دين الله وشرع للناس ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى فباء بإثم بدعته وإثم من يعمل ببدعته من الناس مهما طال الجمن وكثر الناس فإنه يحمل قسم الأمل بتلك البدعة التي ابتدعها والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاها ولهذا قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدع جملة وتفصيلا لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام لأنها زائدة على دين الله ومخالفة لدين الله تبارك وتعالى نعم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا ليس طالب. له مفهوم يعني. هذا الكلام ليس له مفهوم نعم يعني ما له مفهوم أنه فيه بدعة يرغب لا وإنما هو الحكم على كل بدأة أن الله لا يرضى ورسوله لا يرضى هذا هو الحكم هذا هو المفهوم من الحديث نعم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير وتتخذوا سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيئا فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر فراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين رواب الدارمين هذا مما لا يقال بالرأي الذي رواه ابن مسعود لأنه لا مجال للإجتهاد فيه فله ثقم رفع كيف أنتم إذا لبستكم فثنة والفثنة في الدين الفثنة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى ثم وصفها يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير تطول هذه الفتنة تطول مدتها وتؤثر على الصغير والكبير وتتخذ سنة يعني كأنها سنة من شرع المرسلين وليس الأمر كذلك وإنما هي فتنة وتتخذ سنة يجري الناس عليها يرثها الأصاغر عن الأكابر واللاحق عن السابق، فإذا غير منها شيء بيلة تركت سنة لأنه التبس الأمر على الناس واختلفت المعايير عندهم لقلة العلم فظنوا المحدثة التي هي فسنة في دين الله ظنوها سنة ينبغي المحافظة عليها والالتزام بها. بيلمت ذلك قال إذا كثر قراءكم يكثر القراء ويقل الفقه في الدين. وقلفك فكهاؤكم يعني يقرؤون بدون فقه لما يقرؤون لأن الفكهاء في دين الله هم الذين يميزون بين الحلال والحرام وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال وبين طريق الحق من طرق الباطل وبين السير في الصرع في الطريق المستقيم قطوب المعوجة هم الفقهاء الذين يميزون وكثرة أموالكم وما ذلك إلا لأن الأموال فتنة كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقل منائكم الأمانة عمل صالح مبرور من صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأمر الله عز وجل بها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا قل الأمة وبقي الخائنون يكثر الفساد في الأرض وتنتشر الفسنة بالبدع ويقل الفقهاء وأهل السنة والتمسَت الدنيا بعمل الآخرة يعمل الإنسان بعمل الآخرة يريد الدنيا وقد بين الله عز وجل خطر ذلك في قال في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يتقون من كان يريد حرة الآخرة نجد له في حرتها ومن كان يريد حرة الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال عز وجل ومن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهم المؤمنون وتفقه لغير الدين اي طلب العلم الشرعي لغير دين الله للدنيا وهذا ذنب عظيم من تعلم دين الله وشرعه المطهر من الكتاب والسنة لا يريد إلا دنيا فقد يستكب إثما عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليهم لا يرح رائعة الجنة والحديث والل... هذا ال... الأثر الذي رواه ابن المشعود كما أسلفت مما, مجال... مما لا مجال للإجتهاد فيه يدل على الحرص على الاعتصام بالسنة والتمسك بها والحذر من مخالفتها سواء بالوقوع في البدع أو الوقوع في المعاصي التي تنافي الطاعات نعم وعن زياد بن حدير رضي الله تعالى عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم لأيمة المظلين حواه الدارمي أيضا هذه ثلاثة أعمال ثلاثة أعمال أخبر عمر رضي الله عنه أرضاه وهو الملهم بأنها تهدم الإسلام زلة العالم يزل عن الحق والصواب فيقع في الخطأ ويقع في ما يجر إلى المأثم بفتوى يفتيها أو بعلم ينشره ويدعو إليه فزلة العالم يجل بها عالم لأن الناس تبع لعلمائهم ويقلدونهم فيما يتعلق بشأن دينهم وفيما يتعلق بشأن دنياهم المرتبطة بالأحكام الشرعية ومن هنا وجب على العالم أن يتثبت فيما ينشر وفيما يقول للناس وفيما يفتي وفيما يكتب يتثبت حتى لا ينشر خطأا من بدعه مضلة أو خطأ فاحش يخالف النصوص في الأحكام فإن الناس يأخذون عنه ويقلدونه فيحمل الإثم الذي يقع فيه الناس وفي الأثر من أفتي بفتية بفت بفت بفت خاطئة فإنما إثمه على الذي أفته ولا يجوز الاستعجال والقول في الأحكام الشرعية بالظن وإنما ما عرفه العالم قال به بذليله وما لم يعرفه أرشد إلى غيره إما إلى كتاب وإما إلى عالم آخر حتى لا يتحمل من المشؤولية ما لا يجوز له القدوم عليه هذا عمل يهدم الإسلام لأنه يغير الأحكام والعمل الثاني جدال المنافق بالكتاب ومن تشبه بالمنافقين المنافقون يجادلون يجادلون بعدما تبين الحق تجد المنافق يجادل يليل أن يصرف الناس عن الحق إلى الباطل، لأن هو العياذ بالله من أشق الناس في الدار الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا ومن تشبه بالمنافقين من أهل البدع يلبسون على الناس أيضاً. ويضللونهم ويصورون لهم الباطل حتى يكون كأنه حق فيدعونهم إليه من أجل قضاء مصالح دنيوية وهذا شأن أهل البدع من يوم ظهرت البدع في آخر عهد استحابه إلى يومنا هذا كل مبتدع يحاول تضليل الناس ليوافقوه على ما هو عليه من أمر المحدث مبتدع ويدعي بأنه هو على الخط وأن غيره على الباطل، فيتبعه من يتبعه ويستعملون في ذلك الجدل ويريدون الآيات التي فيها شيء من الاشتباه أو الإجمال أو الاحتمال. ولا يعرف معناها الصحيح إلا أهل السنة فالمنافقون أهل خطر على أمة الإسلام وعلى الإسلام فهم يهدمون الإسلام لأنهم يبغضونه ويبغضون من جاء به وأهل البدع المضلة تشبهوا بالمنافقين فهم يبغضون أهل السنة وأهل السنة هم أهل القرآن وأهل معرفة الأحكام المتعلقة بالاعتقاد وبغيره من الأعمال التكليفية الشرائية والأمر الثالث من الأمور التي تهدم الإسلام حكم الأئمة المضلين وهذا عام يتناول كل من حكم بالضلال وترك الحق سواء ممن ولاه الله أمر الأمة بالسلطة أو ممن ولاه أمر الأمة بالبرهان فكان من أهل الفتوى ومن أهل نشر العلم ولكنه يضلل الناس فيفتيهم بالباطل ويثبتهم عن الحق ويورد الأدلة في غير محلها ليقنع الناس بباطله لأنه إما مبتدع وإما فاشق وفاشد في الأمل ما عمل بعلمه فهذا أيضا يهدم الإسلام وهذه من الحكم والتي صدرت عن الفاروق ثلاثة أعمال تهدم الإسلام جلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المطلقين وبمناسبة ذكر النفاق النفاق نوعان نفاق اعتقادي وهم الذين نزل فيهم القرآن كسورة المنافقين والآيات من براءة ومن سورة البكرة وغير وهذا صاحبه خالد مخلد في النار بل في الدرك الأسفل من النار ونفاق عملي بين النبي صلى الله عليه وسلم علاماته في نصوص من الأحاديث الصحيحة. من مجموع الأحاديث يتبين أن علامة المنافق نفاقا عمليا خمس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خمس علامات. من وجدت فيه فهو منافق خالص أي نفاق عملي. ومن وجدت فيه واحدة من هذه الخمس فهو منافق حتى يدعها. فيسمى هذا نفاق عملي من كبائر الذنوب لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلا إذا استحله. استحلالا قلبيا وأنه جائز ولا حرج فيه يعني يعتبر الكذب حلالا والفجور حلالا والغدر حلالا وهذه كلها نص الكتاب والسنة على تحريمها فمن استحل حكما محرما معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر وأما فعلها بدون استحلال فهو من كبائر الذنوب ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام وهذا ينبغي أن يفهم حتى لا يختلط على قلاب العلم النفاق العملي بالنفاق الاعتقادي فإن الأول له حكم والثاني له حكم آخر نعم وعن حبيفة رضي الله تعالى عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتبوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أثر, أثر حبيفة رضي الله عنه يتفق مع النصوص التي تأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة وتنهى عن الأمور المحددات فهو متفق تماما مع ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة التي وردت في هذا الباب كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه ما يتعلق بأمر الدين كله العقيدة والشريعة الأعمال اللاهرة والباطنة والأقوال والأفعال حفظوها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بها فمن أتى بعدهم يزيد يزيد على ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له أن يزيد ولا يجوز لأحد أن يتعبد بغير ما تعبد به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء فيما يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو قبل ذلك بالاعتقاد أو بالمعاملات أو بمنهج الجهاد والدعوة إلى الله كل ما لم يتعبده أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فهو محدث يجب الحذر منه قال فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا يعني قد كمل الدين ونقله أولئك الأصحاب نقلا تاما ما فقد منه قليل ولا كثير ما فقد منه قول ولا فعل ولا عمل إلا ونقلوه وافرا موفورا فالواجب الاتباع ويحرم الابتداء وخصح غيف بالنداء القراء هم أهل العلم قال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم وصاهم بتقوى الله وأن يلزموا طريق من كان قبلهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآئمة العلم في القرون المفضلة لأنهم أخذوا عن الصحابة الكرام وما بدلوا تبديل وحذرهم من الزيغ عن ذلك فإن من زغى عن ذلك هلف نعم. علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزيل وهذا الأثر أيضا فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة حيث قال كانوا أفضل هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديد يا <تصفيق> مستمع أبرها قلوبا أهل البر باطنا وظاهرا وأعمقها علما لأنهم تلقوا العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد واجتهاد وأقلها تكلفا لا يتكلفون وإنما يسيرون مع النقل ومع السنة يدورون معها حيثما دارت فلا يتكلفون علم الكلام ولا ما لا علم لهم به فلا يقولون إلا بما نقلوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فقاموا بحق الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وجهادا في سبيل الله حتى قضوا وإقامة دينه أقام الله بهم الدين فأرفوا لهم فضلهم وهذا واجب على على من بعدهم أن يأرف لهم فضله فضل الصحبة فضل الجهاد وفضل العلم الذي حفظوه لنا فما من علم في دنيا البشر من بعدهم إلا وهو مأخوذ عنهم ومنقول عنهم فهم نقلته عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهم الذين بلغوه إلى من بعده فلهم الفضل ومحبتهم واجبة واتبعوه واتبعوهم على أثرهم في الأقوال وسائر الأعمال وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم أخلاقهم مع دينهم ومع عباد الله فهم أهل الأخلاق الحسنة وسيرهم سيرهم أطرة وسمعتهم عظيمة فجلت فيها أعمال البر والصلاح والدعوة والجهاد ونصرة الدين ومحبة السنة ثم قال فإنهم كانوا على الهدى المشتقين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم أرضاه فذكر هذه الصفات الجليلة من أجل الوصية بالتمسك بما كانوا عليه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة نعم بدايه الحديث وان كان مسجنم وليس